إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليهم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكمون لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا ربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون يا اهل الكتاب لما تحارون في وَمَا وما أنزلت التوراة والنجيل إلا من بعده أفلا تعقمون هانتم ها هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم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 117. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون